Oh عمرا ورديا يقدس قدس آيات كل كياني قد ائتك عمرا ورديا وحلعت نقوصي وهواني وأتيتك سيفا عمريا وحلعت نقوصي وهواني دائثك سيف العمريا آه آه آه قدس آي عمر الأجمل، استطلي ما غناك الأول، استطلي ما غناك الأول، ورحلت لأرضي بدويا، ورحلت لأرضي بدويا. يا قدرت آي كلك يا. قد زئتك عمرا ورديا يا قدس أيا كل كياني قد زئتك عمرا ورديا وخلعت نفوصي وهواني في سيفا سيتك سيف العمارية، في قلبي يحمل كل الوجد فما قد قال بنا البعد يظل هوانا قد سيا يظل هوانا قد سيا في بابك أمنية المجدي وبعينيك بهي قل قلتي في بابك أمنية غاري دقي كبريق يا وطني يا طي طه سعدي سنقيم القلب الوردي يا, يا وطني يا طي طه سعدي سنقيم القلب الوردي ال يا زمن لجنود Nie.